إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فهو مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وشهده محمد رسول الله كسلك وواجد جنات النعيم ومن حاد عنه من الاو يسار ضل بيسال الجحيم اللهم صل على محمد وعلى اله محمد كما صليت على ابراهيم وعلى اله ابراهيم وبارك على محمد وعلى اله محمد كما باركت على ابراهيم وعلى العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقلوا أنا كان في الدنيا رافقني في المنفاني بلوغ المرم ويجلس في المدي شعر الضم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقط طهورة أخرجه إمام مسلم رضي الله تعالى ابن عباس شياء عبد الله يقول إمام عباس رضاك وادسربي كانت يغنبر صلى الله عليه وسلم وفادك تمني هندك دلين سيزة صالة عنه هندك دلين يا عصده هندك دلين ده المهمت كشان يعني بس كبوة هو ذو الهبروش صلى الله عليه وسلم دايويزازوية جبشا بيغنبر او تود اي اعجي فما سينك عياله ما دانا عياله دانا هو فهو أسر عياله. إيش قصدي؟ جاي عاود دانا يا. نيجوا جاي موجودي أمن اللهم في الدين وعلمه التاويل اللهم في الدين وعلمه رزق هم استراحت کرده خویی دادن. حال بود پیاده کردی به مرج وقتی، وقت من کرد تو رابو. من میگویم بازم من دارم نیا. نمی دانم مدام لیخومن نیمیم. لیلات عم داری لیو دادمیم. باز دنیا رو اندارش استاییه. نه نه من دارش استاییه. پرسیدی نم خبونه دانشتمون. اغلبیم عباس دانشتمون. شجم عنك صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله بالفزر ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا يسبح بحمد ربك واستغفر إنه كانت توابا من الصحاب الفيديوز كانت تقسيوا هنا قلنا ومشنا لا هكذا صحابه اوك ابي تفسيره ما يا ابن عباس ماذا تقول؟ سارق سنتي جيتي لما فقال إنسان أو إنسانا ما لا أرى إلا أن أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اخترب إذن نعم إنسانا كذبينهم أزالي بيغنبرين صلى الله عليه وسلم خبر أنا عقليتي شخص شخص بيغمار في المجلس صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب كان عند الأربعة أي ما إهاب؟ طبعا مثلا ذكي دبغة دبغة فعل ماضي من المجهود دبغة نائما دبغة من المعلوم دبغة من المجهولة فرق بين من المعلوم من المجهول سياق من المعلوم يحتاج إلى الفعل ممي, خالي خالي ممي للمعلوم يحتاج الى الفاعل أو خاليك خالي دوما للمعلوم اسم فاعل يورد جيله ممي للمجهود اسم مفعول يورد يعني اذا كنت مكتوب مكتوب كذا زالي لساعتيا كذنره لكتب يورجي لها كتبه يورجي لها مكتوب اذا كنت مكتب أصلاك يتسفع كيف كي دكتب يورجي إذا لم أبدي للمعلوم اسم فاعل وتجهيل، ولما أبدي اسم مفعول وملزوم. <تصفيق> ويدخل يدخل جلده لماذا خاصة ليالينا واليذول ما بي منوط به ما تل. أما دا في باكنو باكنو باكنو بيستي. أو بسده صار بانقده بيتاه. طبعاً الإسلام أودي أنا أكره إلا بومادي بانقده. الميم بس أوديها شواذ بانقده أو بون أو بوجني عش طريق كلاسيكي كلايدخل أو جا وقت يجيهم بس طبعاً بيجيبونه على رواكه أبو ده بس ذكره يصير الكلام. أبو وانا أبو رواك أنا باش عندكنا. مثلاً برمادة اللي غازل بس يعني بالصابون يوجي عندنا بس ما عندش طيب ليزول من رطوبة ولا تب تراتيا في ساعتي مثل بت الكتاب من الكتاب هو جلد الحيواني قبل أيد الله يهاب يعني يعني فيش أوي أو تستاهل فيش أوي قادم فيتوه يهاب وجمعه يضم شرطية يا شرطية دايمًا فرجتو جاءب شرطية يا ااا ودبر فعل إذا عنده بيها أقف عن شرطك هذا أزيز؟ دعابك يعني مربوط بهم كديرا فا تتي الفا رابطة هيك بس علاقة جواب بس رفع في, في جواب شرط فاق معنية فاي السببي فاق معنية وقد للتحقيق يبقى عنه فقد تهضر يبقى قد حقا لقى فعل لدوف عن الماضياتي لا يجب التحقيق بلا زالي وعقد شمانيها قد يصبق الكذوب لقى فعل المبارئي هات لقى تقليلة قد يصبق الكذوب قد يصبق يعني ذا وزال رأس لكا مرحب داري ا اذا بضم الهاء وفتحها أي صار طائرا طالبونوي بولوي ما يطهرة طاره طهرش قاعده باراكيه يطهرو يطهر أيما ايما رجع طبعا اي اسم جازم ذو فاعل وذو مبتدا ذو فاعل ب فعل شر وهو اول دغى اذا تريدها والثاني جوابه الجواب وهو اغنى طهوره كده طهوره وجدته بها ما زائده ازويه في طبق ايما من صيغه العلوم أي اسم جازم يجذب الفعلين كلاش خوف أو كتر نبقى أي يوم إلى مبني على الفتح. في محل جزء شو هو سألت تجزم كذب إذا إذا إذا آه. إذا تأتي آتي فالمضارع مزود بالعلامة زد ميسكروانا جاء الجمع مع كلبه ما بيعلى ألف ألف إلا جاء مع خمسة بوا مبني على ألف من إلا, إلا أخيري هيك الماضي فالما هو مزود نادي ما إذا فالزات جوابات دور في مجزوم دكا مجزوم دكا. الماضي, كوب زالم... ها... ها... الماضي على الفتح في محل جزم محل, دهن. دهن محل في محل جزم يعني قاعد او في ده أو في محل جزني كم والثاني جاءكم قال ما زايده أيما شديدة أمون أولا أولا أيديك من يا ربا أخيم أخيم أخيم أخيم أخيم شعبا قلت رضي الله تعالى عنه قال محبك محبك طبق قال رسول الله <تصفيق> umn يزي sair نصد مريك الحبان لاصاري طيب قال البي عبد السحيح الحديث الصحيح قال عبد التنخيص قال سيد محمد وعبد أول من المسائي والنسائي, والنسائي مسائي يعني نساء من التكاك والبيقي وابن عبان من حديث الجون من القتال عن سنة من نحبة وإستانه الصحيح وبالبابي عبد العباد الضرم وعمل لغب نباه الإيهابي في كمان تقدر راود أركض في أصله عند الأخرة جم راود بعضنا يعني تبصي هني بعدها شكل من من والطحاوي ومن وتذكر كل من الكتاني والمناوي ناوي ثان من ناوي بينهما قديرية لا <تصفيق> بينهما قديرية سمعك كان الصغير كيما مشيوكية. لذلك كان ذو فزوهيد إيريكي أنه حليث المتواتل فليه حليث المتواتلة وأنه عن أربعة من الصحابة تأرض صحابة ريايتي الكريم فساقد دار قطنية سريده بألفاظ المطلبة ثم واسعه وقد صحاه الإمام النووي. طبعاً دباغ الجمل، أما نبدي هنا حيوانات، بالنسبة البستي، أما عندك بستان هنا، نوع البستان أو بستان أي، وقوع صاع يام براز، حتى لو جفت يا متي بعندنا تشملني بابا كوجي شبلين اواني ريح يستاهل بارق ما يأكلوا لحمه قا... هو ما لحمه هموي جوش... ما بلكي. ما لا لحمه دينين دباغ دي جلود الميتاتي. واتا بيستين ملدار بواباء فهو رواب باكر نوي تلي فقط باكر نوي او بس شوازك شوازكانس بطريق الوقتي بيغنبس الله صلى الله عليه وسلم يقدو مادة هب يقدو مادة الواني دو اي او كان باس اه القرف دو اي لعجي سيباجي بارتكاتم ششم عاملية المهم يعني مادة كأنه بلو مختيب بالله اوناب تمانع اوورو بمادة شري ما تشيليه لا سيتم، طوبان بونوي، بيولا من بوينيك، جندك اخ تكخ مخنا، لا، قي اصلا لي باغو بونوي، باغو لوكايز مننا كايبروا، لا غير الرطوبه تكي، برا تراتيكيو بوغني، بيسا بوغني في، باس او دو، او دو رو دما سي لا تكي، بشكل عاميه. جا لا وشر المحبق، المحبق، المحبق، رضنا المحبق يا لا قوم قومي ذي قومي ذي قا قا, وشاني. قا... وشاني قراءك لي عتاعين عتا من أي حد تاعين بعين عندك في عندك راني عين دلي. هو كذا بيقول قومي زي بس البينه او اي بيسته يعني الميت بالتخفيف وملا الميتة. اسمك ميت. ميت ميت ميت الميت صاروا على كده الحيوان الذي مات حتف ان يكون مات على من غير مشبوعه يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان من اجل ان من Kerja kita macam ini mesti. Jika kita panggil betul, atau kalau berdasarkan cerita orang lain, awal hari ini cikak macam mana? Cikak macam terseruya. Awak macam apa? Aje, aje, macam mana?